Inna ma yu'minu bi-ayatina al-lazina iza dhukiru biha kharu sujjadan wa sabbahu bi-hamdi rabbihim wa hum laa yistalbiruunah Ghab al-alamin pichdi ayata chui bahsi wa ka sakala wa imani na ina bu ayat al-khude Mabwe ayat al-khude wa hadith al-sahiyah ad-pehambari sallallahu alayhi wa sallam ad-ruhinti nadale Lohche hama imana peneyin, che eki پشتی بحثی واکساکریکا جزایواتیا، وپشتی بحثی واکساکریکا دیماي کروج دیماي کروج قیامت داده شد، و حال واده شدید. و د دیماي کوچشلند و چند کیه دار، در برابر این بحثی واکساکت ایمان به آیات خلقتinan و باوری ما یؤمن به آیاتینا، الیماندارت حق، آن آمد، آمرود، ایمان به آیات خداين، و باوری به آیات خداين کی نه الیماندارت حق و اعتراض. وهو درستي وايا فاكسانا ايمانا هاي بآيات الخدر يعني شاب دفنية هالكسا كلمة بشت والله الآز بسلمان هم هاي ايمان دارهم وبعد المجد إنما يؤمنوا بآياتنا كي امروا في ايمان دار الدرست هو حق الذين إذا ذكروا بها وقتا اكي براوئينا بالأكل واشد الديني براوئينا بالأكل واشد الخدر بوتيان في عمري بوتي صلى الله عليه وسلم نصيحاتها تكرن بوتي عباش الإيمانية او الواشد او انبارية وإيماني ببين خر رو خرو يعني رو یعنی ده چند؟ ده چند سجوده براب العالمینی؟ ده چند سجوده براب العالمینی یعنی ده او نصیحت الهیتی هایهاتی کرن و او چیتی يا هایتی گوتن او دین يا هایتی گوتن او چیتی ایمان پیبینه باریه پیبینه درابن یک هلکنه عمل و ده عملی پیکن اجاکه ای الواج تا بدونیا که گود بیت من ویجب کن براه براه ده ده سجود بنا با العالمی بناید یک هاو دی چکن؟ سجود و هاکه دی سوانیه الواجتا بیتا وی گوتيما هر واجب کسر ما واجب کربید بیتا بیتا بیتا بیتا یعنی هر شتا نکن خر و سجدن یعنی دی رابن منیه خوچمین و خملکش بوی امر خوده بوی امر خیان الله علیه و سلام و دی جیبه جی کن و دی رابن من ونيا بيجيت من ايمانه هي بس بسرمان واس بس دارم بس ايمان هاي. بس من إيمان بيجيت ني بيامر ان انسا الله وعلى سماه وايمان دار نيا و مثلا مر بك بسمانيه انما يؤمنون باياتنا الذين اذا ذكروا بها يعني تشقف اياتها قرانيا حديثك بيامر سام بووتي وهاتك وتنبو بيروينا و تشكي جار اي بس من بيرامر ويا يعني ده شنو السجود يا رب العالمين بنت، وده شنو عبادات يا رب العالمين كانوا خم الكش كان بوي عمله وين الصيحة وده عمل بيكان، وعفاا إيه كل وعائته، عفاا وقت ما روي بخان، هالوقت إشارة الدنيا إن وعائتنا دا، كم روي بيشتى سجوده، بيشتى سجودة تلاوة، سجودة تلاوة، عفاا وقت ما روي القرآن الخنيط عندك جيت هين، في رمضان الله وسم سجودا بري، والسنة أبو ما أمي شبكين، السنة أبو ما بين. و اف سجودك سجود تلا واجب نيه يعني هكا ايه تنباتيش جناحانيه اما هكبت نيه خيرك صلى الله عليه وسلم بس سجوده و هات اخواره و چه سجوده سجود بر و خالقی شامو چه سجوده پشت اینجی جارا کدی شهر آیات و خانده و نه چه سجوده گوته از بونگودیارش کم که افس سجوده چه چنیه واجب نیه اما مستحب با خیره خیره کامازانه معرفی کرد و گشت و آیتانه و آیت دی هات یاد دیار کردن ترباع مینی و نیت را گویی ما و کدوم هات یا سنت کردن و کدوم هات یا تشیع کردن که و آب العامینی این یجارت که مربوط به سرخودان کعدیب سجوده که برابر عالمیده باد، تمام نوشت سجودی وانی اکس سجوده، هلوی که پیامبری الله عليه علی و سلام، چی روگشت اکی الفواه تنام سجوده دا، سرخودان عالی و یکوی سبحان ربي علا پیامبری صلى الله عليه وسلم و سلام، یعنی الذي خلقه که سمعه وبصره فتبارك الله و احسن خلق، اینا انقلاب دعای دیتایی سجوده، هال اکی الو دعانا بتكرم پیامبری اکین سان الله و علی ومرو بيش درسته لكي يبقى دعاء نبكت درسته وابا بل هنده نافه سورته ده اف سورته شهر نافه سورته لكيه سورته السجده اف سورته شهر نافه سورته السجده وابا شهر آيات اوه بما أمري ما كري ونياه پيغمبر صلى الله عليه وسلم وما كريه مستحب بسنة كاميش وقت بغينا في آياته سجود بين بورب العالمين اما ونياه السجودة دي او سجودا ام بيني من ياهل جره خلف بد كد بيجن سجود الشكر يعني سجود الشكر يوهي اوجدي ثناف الدين الاسلام دا ونم شريعه دا وماتي ديوكرن اما وهنج تي دا براند ك رب العالمين نعمتك ومازن قلبك الكبير يعني مصيبتك ومازن سرمو ولاده نخوشك ومازن سرمو ولاده هنج يمرود دي وسجوده سجود الشكر رب العالمين بات اما نيامر فهموه و نیا سجود الشكر بده و کیام هندل جرایندک مروvat بینید کن آه پشته همون ویژه که تا دیگه سجوده سجود آشکاری نیه کس بیام برش علیه سلام پتر بیام برش کاری نیا الله عليه علیه و سلام نفس جود نابریه پشته همون ویژه کی نامبری همون ویژه کی آه پشته همو صنعتیه آه پشته همو خارنکه یا نیه ای و همو بخار نکه نه بیشتر آشکاری نیا رب العالمه بینید کن بیام برش ابناکیه الله و علیه و أو كري سجود الشكر في وقت دعوات يا كرم في عن الله عليه وسلم كنعمتك وماظن ربي عالمين باشيا كماظن قال كبيت يا مصيبة كماظن سلادبي وابسجوده كسجود تلاوه يا سجود تلاوه هذا وقت مرودش لا سجوده بس سجوده وشو سلام دانة الدنيا؟ çünkü نو بجنة نو بجش كم ترين نو بجش؟ اكبر كانت تريني في المهات نفسها للاخر قاعده جوشر قاعده في تربيه جرقات تشبيه صلاه الخوف بيت صلاه الخوف، اكل او شريد هاتي كبيره على سمحان الله عليه قاعده يقي اما كانت ترى اخر قاعده نفس نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي نفسي بو نفسي نفسي نفسي قبل نفسي نفسي نفسي كاس جو دتیلا و یا بچیا یا به سلام دونه و سلام دونه وتی دنیا مونی بعضی سره خدانی عالی خدای و دعا به جان و کورا به جمت یمبلی و و آله و سلام و بشتی گمنی سره خپل انکه و درس وکای جو قرانه خپل یونه کتاب قران دیمای اینا د اما چو سلام دونه و نیو کینی وجه به کولا نیجه دا نیجه بچ مدری یان د ناف نیجه دا دی فلانچ دی کیان ی هید رابته بشيني دشدا سجوده يهاي دنسه خبلن كبشيني دشدا سجوده يعني اول شي قدام مشروعين او چوت دنات اين پیغمبر صلى الله عليه وسلم في سجوده اول مشروع پیغمبر كري صلى الله عليه وسلم بس يچو سجوده سر خيدونا عادي جو تو رينچتي بي منيه دي چيا سجوده تو بي اوش قران بخيني چونكي هر بي او قران بخيني هر دشدا بي او د هيت بنارش سجوده اما كتب يجونيد ما سجوده او خيره او سنت او عبادته هذا سنة و خيط دانية ما امرو في كارت بسرد چه حالته بزه چي سرخدان تعبير سجوده كبه راب العالمي دي بات خروا سجدن جراب ران بجن افه ايمان دارت حقيقي و تلاصلينه هر جدا كبه بجن دي باريه پاكا و دي راب العملي پاكا و هرش بحث سجوده اكري چونك نوش ايك العمله غلق غلقه بقدره و قدرترين عمله بش دي كلمه شهاده و بش دي توحيده راب العالميني عمل معاصرين عمل نفيجه والسجود يشملها موي بس بحث سجود ببتنى سجود بحث نفيجه جلال جراء ونفي نفيجي اناواميني السجود يقابل عاصم يدنا السجود, السجود. السجود. چونكه مهمة جلك مهمه وبقدر انو نفيجه دا واكي الله عليه وسلم ودي صحابي اوي خدمتك عمري كان الله عليه وسلم وعمري ودي بجت على نفسك بكثره السجود وقت بي رسول الله و الله اسحس كم قلتا دوبهم النوف بحشت دوبهم وقلت نزي كتبهم بحشت تيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت اعني على نفسك بكثرة السجود قلت ازبت الدعاكم كربعانين تبت النوف بحشت دوبهم تنزي كمانكت و جي تنزي كمكت اما قلت تش هدوكوريا همدي بكي يعني تش رضي عملي بكي قلت چه بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة يعني قالك نواجه بكي بجي نواجهت واجب كلاك نواجهت سرنات ويتمسلحة بكي أفش بيهان باريس عاصم نواجهت اكريا چه؟ اكريا سجود اما تنين سجود ما نيه هو بجيه واجهت سجود اكبر رب العالميني با سجود ما تنينهو نيه سجود إلا كيكا چه بي إلا تيوي سببك بي يان سجود النواجه ده بي يعني سجود تلاوه بيت وكي اوه آيات عن اوهات سجود تلاوه تهي يعني شوني سجود ما يتحني سجود چنا يد هندشت دينا وكي سجود الشكر وكي سجود السهو اغانا اف سجودنا يتحني اما وكي دي سجود تنه ارهو بيجي ملاد سجده كي براب العالمين بمخونيزي كي رب العالمين كم ججرى بخمبر ناكد يسال الله عليه وسلم سجود التنه ناواتيه کرن إلاي أول سبب بيعمله الماوجودين صلى الله عليه وسلم سجود التلاوة، سجود الشكر، سجود السهوة أفنى بمعاهتي. أما كنا سجودا كمرفوب بعك أما سجودي بيناتنا مرفوب سماًناك. وسبحوا بحمد ربهم رب العالمين بيجي منو في إيمان داره حقيقي أفنى ذا رب تسبحات رب العالمين كان. سبحوا عند مش سبحان الله. يعني قلت تسبحات رب العالمين كان. و وقت سبحان الله يعني بزياره بحيت يا بي كيماتي و بي عيب تشعيب كيماتي نفته دانينا طلابه من باكستان الجي الايبو كيماتيا هر كسه كايبا على العالمين ونيتو مروه بن سلمان سبحان الله يعني يا رب و سبحوا بحمد ربهم لذا رب العالمين حاشو کری خدیع، اوها کجا خدیع، اوه واسطان ما بین ما و رب العالمینی، اوه منزی کی خدیت کرد، و نیه اوه همو کیماتی و رب العالمینی، و اوه مشتری دنانت رب العالمینی، اما مریفه ایمان و سبحو بحمد ربهم، نیه همچون بچه سبحان الله علیه رب خدای توی بهندی بلندی، و اف کعیب و کیماتی، اف مخلوقات خراب دناتا، نیه اوه نفت دنینه و توی کاملی، و سبحو بحمد ربهم، و چه بحمد ربهم.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 وإن جاء صفات الكمال وهمش درستية ينفر بعالميدا تنه بس أوي كاملة وهمو صفات الكمال ودرستية ينفر بعالميدا بهند ظهر دك إيماندار ظهر دك كون كان ذكر رب رب بجن سبحوا بحمد ربهم يعني سبحان الله وبحمده يعني هم بجن رب العالميد شو كم واتي ذلني وهم وبحامد يعني بس أبيه كاملة وهم السفهسيا رب العالمين كان شو كهمون نعمتك لا رب العالمين تيجي وهم لا يستكبرونه رب العالمين بيجيت وهم لا يستكبرونه إمام دار الحق يك أمن شنو كان لا يستكبرونه يعني شجاع ما كان, كان سر رب العالمين وسار عبادته رب العالمين يعني هالأمر كفرمانك رب العالمين بها كان ودي عملي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 وقلت ملائكة همه سجوده بو آدمين بان فسجدو وما سجوده إلا إبليسا إلا إبليس نبيت شيطان نبيت أبا امتنع قلت أسنابا واستقبرا اخو موازن كر كبر حبو چي كابا رب العالمين جبجيناكت اوامريت بيغانبري صلى الله عليه وسلم جبجيناكت اوه چي؟ اوه كبره اخو موازن كرناه هلوه كي بيغانبري صلى الله عليه وسلم تعريفه كبره كره يقول كبر اوه تحقيق <تصفيق> وهم لا يستجبرون إيمان دار حقيقي من وقت بجني خده يهود بيشتا وهم بس الله صلى يهود بيشتا لا يستجبرون يعني دراب العملي في كان كبر لا لنية وخو مازان كرم لا لينيا. وهم كبر أولاً خسال عبد عبدالخدش چنين كان؟ مازن مازانا كان چونك كبر دو نوعه كبريتين كبرا همان ماصر أولاً خسال دينه خده وعبادتي مازن كي عملي بينكاي كي كبرات دوية أولاً خسال سريع مخلوقات شرب ك و خوب واچه تر دانای خویل و عالم تر دانای درجه خویل و بلند تر دانای خالکی همای که امتر خوب بینی حال خالکی همای به جوانیه به همو جاهلان بس از عالمه همو چنازان بس از یزانامه همو ونیا مرویت ونیا بقدران بس از یفقدرم ابشه کبر او تکبر سرکه سر مخلوقه سر مرویه اگر ابرایم به جن مرویت ایمان داره حقیقی لا يستجبیون هردو نوع کبری لالینه نه خوسرع عبادت رب عالمینی ما کن كان نه خوسرع عبد خودش ما کن كان موجب ونی هر شدگ خودش بیشده کن ونی او بلعکسیشونی هم موجب جلب مخلوق رب ربه عالمینی و جلب برایت خو، کل هما کمتر دارن، کل هما گناهتر دارن، کل هما خرابتر دارن، نف و برایت خو بسر مانده و هملاه استقبال نه. اگر ربه عالمین این نف آیت نف آیت دا، بحث ايمان دارت حقیقی که ری اوصفات وانه. یه ه تو حس کی بزاني و نیک تو ایماندار که راستی و نیو ایمان تا راسته آه وی آخه فنده تو راستی و همچنین بجات از ایماندارم یه گویی و نی هرا خبرم بینه برم بری فایده آیاته هک عف صفتا نفت دهنه و نفت آیات دام گویی هگی وای تو ایمانداره که حقیقی به راسته هک نه ایمان کامل نیه ججور این مرو به هی و ایمان نابی و نیو ایمان چه داره سبب هند کاف دیو آیات نچه ایشونیه ایمان ویا کم بی و یه سال خفر و گناهت معاون یم لالی هن، هک توبه نه کاتنگی یه جان دیماکوی رجاقیامت وی ناف خطا ده، کدشتن ناف جهنم ده و عذاب دانیا او آورد سال حس کر ناربع عالمی می ده، هک ومخالفات مروری ونیا و مخالفات وی و آوشت خلات آبی کی نجیح بیته شرکی و کفره. جایرداربع عالمی بوما یعقوتی صفات واقع و ايمان داریت حق و دراس، در این کلماتیم ایمان او. و نفس آخو بینی ن برنم برهی وعایته و بین که نه وی ترازیه دا وقتی آهت خود امتی دعوتن حدیث آبی عمباری صاحب سمتی دعوتن امتنه انصاحت کنن و نه تیم رابن عملی پیب کنن و رابن گله نفیجاب کنن و سجود و رابن عالمی بین و رابن نه تزبیحات آرتشی جو و ایکی گویی آیات قرآن هد بیشته با و زلم نیا آن حدیث آبی هد بیشته با و زلم نیا و نه سبب بحمد رابهم آورد بجنگ نه ربع عالم زملکه سناک ونيا بيرامبا ساما وساماجت همو امو وحياتي امو لا رب العالمين ولا يظلم ربك احد ان الله لا يظلم الناس شيئا بجنتل في اياتيتي نغاشتي ونيا اوا كيم كيغاشناتا وكيم عقلتا تبرامبري فياتيتي بيجي اما ونيا رب العالمين زمال كسنك تورا رب العالمين همو غوب باقش كان عيبا وكيماتيا و جو جرى وموازنيشناتك انتكبر نسر عباده عبادته خديها يا ونسر عبد رب العالمين ومخلوقها هذه الصفاتي ذاتي ، يتقيم الداري الحقيقي رب العالمي ج تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى عن ترتفع يعني طانش تتخوف بلند كان إلتة النفين كان يعني أول نفين كان أمي مرور بسر نفين يعني طانش تتخوف بلند كان يعني راد بنبا يعني خوا ونيا النوف خواده خواك خوشه حسكن بن ذن. من يد لواش تدخله، أما شكل تتجافى جنوبهم عن المباجع، من يد رابنوا ويخوخوش هلا، ما السر طانشت دخو السنة مقدخودة بلن كان، ودرا من درا من يعني يعبدون ربهم، يعني عبادات رب هؤلاء كان، خوفا وطمعا، ترسل عذابه عقاب رب العالمين وجهنم دا. و طماعيات رب العالمين ده وبحشت رب العالمين ده بهند د رب نبا د شاف كان تتجافى جنوبهم عن المضاجع دراب رب نبا رب العالمين كان د رب نبا قرآن خير د رب نبا ذكرى خدي هم ما همو نفسنا كيف قليل ونيه جاره هاي خاوويه اتت يشدو هم اد بيجدو ونيه عبيه اذكار الصباحة. از روما ماذا؟ اف قرصا بحكم. يا اي بني الدرايبه با بلكي اما الدرايبه بشاز روما قران يا اخينا تتجا فجنوبهم عن المضاجع يا ان الدرايبه انيا بني واجب يا ان الدرايبه بني حكم مستحب يا ان الدرايبه بصيله الرحم هر عبادته كيفك بني ااملوا في راتب تبا ونسخوا حوا هو ككل شيء ايكن جه خوشيام رويا و اسراحات و مرويا وقت مروف نويت او ونيا جه في اسراحات و ونيا جلك اهتمام نادني chicos عبادتك ها تو وقت عبادتك كي ونيا طنش تدخو سر ترودا ساجين فينكو جه اسراحات راكن ودتشن عباده رب العالمين كم تتجافوا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يعني دع عبادته خديب كان وخوفا وطمعا وذا فردو واني أفادوا شاطر العبادات يتجوتن، أفادوا ركن العبادات يتجوتن، كا عبادتي حتم عبادات بجيت هو عبادة خلدت تكنو حق راس هذا الحق راس كيدعون ربهم خوفا وطمعا، كان ترسيد عذاب خلدت أو الجهنم دا أو رجعة قمته دا كان يعذونش للجهنم دا وطمع يا رحم رباعم يبحشت رباعم هنجي هذا عبادة حق دانتي علماء رحمت خداليتين دا کو عبادتيهو تجبيه كيري مدي عبادتو كيتشيا وكي طيركيا يغوتي طيري ونيساري پي به هايو پاري پي به هين اكي اڤي ونابن طير نوفري ننشد بفري يغودي سر بك اخلاصا ساري گوي طيري اڤا اخلاصا يعني هتو عبادت اخلاص نبيت عبادتها فويده تنادت يوت اخلاص هبيت بو خديت تنبكاي بخاریا انبید، بو خلقی نبید. و یه وقتی چه ادی شدند، هی دوباری شدند. یه بار دویه رجاء و طمعه. یه وقتی ایک ترسان ربهالامینیا یاد یادیش، منیا طمعیا رب العالمين يعني ربهالامینیا. یعنی هر عبادت که تو دکتی بعثیده همین. توی آب و خدرت نبید. و یه و بيشتنيه تي فيا كيش تيه لهبيد تي فيا ترسل عذاب رب العالمين دا وعقاب الجحيم رب العالمين دا في عبادة كي وطمعيته شبهنا بدنيا تهيه رب العالمين هبيد وطمعيته بحشة رب العالمين إن في عبادة كا كاملة في درسته أما شيء جفاي كل وقت دنا بو عبادة كي درسنيا جلها عبادة خرابنا بعد خرابي بيت شوف كهنا كلام النبيشلا إسعبارات خودنا كان من بحش نبات بس من إسعبارات رب العالمين كمنيا دا خودا من خوش بيتوا خودل من رازب يت بلون النبات بحاشته. يعني وفا هما ك القرآن دوانيها فاكل وعياته يقول تيدعون ربهم خوفا وطمعا يعني بتي إيمان دار الحق ويترأس أبنه وقت عبادة خودت كان طمعيا بحاشت عبادة خودت كان وترسيد أجري جهنميدة. يا وها فخفنا مخالفت قال شيء والمخالفه ضد ayat alquranida والمخالفه ضد hadithat حديث anbiya'i sallallahu alayhi wa الله du'at bi anbiya'i ikal du'ati avabu Allahumma inni as'aluka aljannata wa astajiru bika minan nar ya rab bi khud az da بلندی او که از جالکی خال توجه بشه از عبادت خدا که من بس من خدا خوشت می‌آیم خوشت میان ربع عالمی نخواست خدا ناتصرع. آمیش دنیا خالقی فرها نگن کاچبگن آترس آخداه و ترس آجهنم و دنیا و ترس آن. بس خالقی فر که منیم بیروابی نباور دعوی جالکن بجنوی و عبادت ربع خودت خوش بودید و نیا بیروی بین عباد و نعمت و عباد خداگل کری بس و جانبای و ذرخای و به جهان ما بحثی ترسی و جهنم عبادت آموزدلو واجیا و مدل جرم و بستر و ربعمین چه بس بس یادعون ربهم خوفا و طمعان و چند آیه ربعمین فلا تخافوهم و خافونی و ایا یفرهبونی ربعمین جا و فتقو یوم و فتقو یوما ترجعون فی الله ربعمین رجاق ياماتي بتلسل واتقوا النارة يقول لاغر الجهنم يبتلسل يقول للممتلسل هذا آيات بس في اكبار بوده وليتا آيات القرآن ها مو في الشرفة دهشل في حق راس يدعون ربهم خوفا وطمعا يعني وعبدوه خوفا وطمعا عبادته حق يا راس ترسل عذاب رب العالمين وترسل غذاب رب العالمين الجهنم رب العالمين منوف دي عبادتي كانت وطماعيات بحشدة يعني واحد يس ملوف إيما ده رابد نواجدك بهون دي نشته الجهنم وده عذاب وعقاب ولعنته وغذابات رب العالمين بمروبينهين وده غذاب العالمين مروفيت باتد بحشدة واحد روجيه ده واحد زكاة ده واحد فشوانا همات كات. إن يتعملوا في إيمان دار وكرناوا بفا عملنا هما بفا هندية كو رب عمين ويطار يزيد الخرابيا ونخوشيا الدنيا وآخرتين ويبتناف بحشت ورحمة خدا وجاقيا مثلا ومما رزقناهم ينفقونا فشتين رب عمين بجي او رزق مدايا او رزق مدايا فاملوا في إيمان كان خير يعني عقولي قتي يدعون ربهم عبادته رب العالمين يتكن وما بين أخو رب العالمين الدرس وآفاد وبشتنجي باشيت قل كيشت كان قل رب العالمين كان ومما رزقناهم ينفقونه يعني أورس قيمة ده يأجب بارا بيت خارم بيت جلق بيت هرشتك رب عميده ينفيقونا عنيد كان أخير صحات بيت قوات بيت هرشتك رب عميده ينفيقونا ده خالكي وده نبرا يدخل كان وتتجاف جنوبهم عن المباجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أفياة مفسرة رحمة الله دلبيد أخف نسره كيراد بحسقية يدعون ربهم خوفا وطمعا بحسقية نفيجة هذي كلام أغلب المفسرة وجمهور المفسرة بجن أربعة قيام الليلة. بيجي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني طانش ترقب لنكا النوينكا وراد بنا با الشاوية بيجتي دي ديماي ديمايكا سيكيو أخيدي وشاوية راد بان شد كان؟ شاك نواجهات كان وقيام الليل كان وضحاك ايك التابعية بيجيت اف آياتا بحسي نواجه عشا واسبادية نواجه عشا واسبادية وجماعات بيتكرا تتجافى جنوبهم عن المضاجع بيجيت شونك برينوكا واختي وقت عربي و وقتی به آموزش های سماقی جزیره عربی واجه میشود عادتی عرب و پشتیم عرب پشتیم ویج مرب چک کرد نبستن. اگه بچید اول نه نبستن. و نه چون پانشترت خون نمیکادیم که نه حتی چک کرد بو حتی نویج آشکار بو پشتیم که راد بون داد چه بخو نبند. حدی سعی نویج اسپیدش بو بو وقتی نویج اسپید داد پانشترت خون نمیکادیم که بلند کن و دراب نبا و داد نوین ویج کن. اون أنا بس بحسين ييجي عشاء عندك السلف الصالح التابعين وتي أنا بس بحسين ييجي عشاء أنا بن مالك أنا زبون أخذ إلى البيت بجد أبغى سير عندك فؤادات بجد سير عندك صحابي بعمبري عن هاي تحاله صلى الله عليه وسلم بجد كانوا يصليون بين المغرب مغربي والعشاءي بجد ما بين المغرب عشاء ونيجي السنة بذكرنا بجد فؤادات سير باك سناة تحاله يعني الانس مالك راضي بناخده لابد بيجد افقاته بحسي قيام الليل نية يعني شاهد نواجه دي مايكا شايفيته دا كده اما بيجد بحسي واه سناته ابيد ما بين المغرب وعشرتين كده بيجد جونجي هندك صعابت بيان برس عاصم هنجي كده واه فقاته سالوا ده يعني مرحيت واهدنا واحد ودي تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا بل هنده دوا وقتاش سنتها ما بين المغرب عشرة منفجلك شبكات جلك سنتها بكر والسنة تنجي منيا سنة سنة مطلع قناة منيا أول سنة سنة, سنة يعني منيا ما نافك بيدوكي منيا نافح هالكيداماشو بيجن الصلاة الأول وبين مي واحدة تنا كذا شو حديثنا صحيح بيعمرس على الله عليه السلام كان يبيش كتيبة بدي واحد ذهبي أما يهاتي أثر ك الصحابة رضي الله عنه ده سلاف الصالح الله بي. كما بين المغرب شيء سنتا يتكرين أخو سنتا يتكرين بحدي إك بسنته بالسنتا بكثير وحدي أفا إك السنتا كالصحابة وطابعية الصالح أف سنتا يتكرين ما بين مغرب وعشا وإك أنس بن مالكش اف آياتش يتكرين ما بين مغرب وعشا بخو كان بخو سنتات كان وإنك شيبتي أفا يعامة عند قوله نواجه بات گلتبا، شف نواجه بات گلتبا، نواجه عشا بات گلتبا، عشا واسبيده بات گلتبا وذكري بات گلتبا، قرآن خاندره بات گلتبا هر عبادتك هبيب، همه بات گلتبا كم روف ونیا خواهو رابطة والخابب، چهت عبادته خدير کرد؟ اما بحسي بها همه بات گلتبا الحمد فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعينين رب العالمين بجي دمائيك بحسي جزائي وكسانتك ودي ميكا فاكسوناو دار الحق حق ويتناس قش لي بحث الصفات التواكريك وكي منو بكي حق وي رأسه يقول تي فلو تعلموا نفس ما أخفي لهم من قراتي أعينين يقول تي كاس نظاني شو نفس نظاني اويت هوبن اوه صفاتي وابت وعمل صالح كربيد كما أخفي لهم يعني اوشتبو هاتي بشارتا رجا قيامت الانيض بشارتي من قراتي أعينين يعني أبيت شاب يتوب يا روند بن يعني أول شاب مربي يا بي خوش بيت يا بي رون بيت يعني واحد تدبيني وتجهناته ونيه تدقيها وراء نيته الجلقت دلته يا بي خوش بيت شابته بي كاس نزاني كأشبهات برش جزاء بما كانوا يعملون جزاء ويعمل صالحا بواكري ما دام هو ايمان الله هو ايمان و حق و اراض و هشتكه ببود و ايمان بتيناباري بتينامنا قشت دانت وبشتين رابن كلا عمل وبشتين جيونيان الشاف رابون شاف شا نفيست كران يانيش بنيان نفيجت هو اكو وقت نوسنيبو نوسناخذو هيلن و دراب النفيجه كان هل اكن وانه فيجه و هل عباد كابو درابن نفسنا اخو خاوه هنا بعبادات رب العالميني وأورس رسكان رب العالمين يدكر يا خير رب العالمين برنبري بهندي قالك نعمت وباشيد وحاضر كلين يد وشات كاس ناديتنا كاس وقالنا بنا اخو هذرنا تش اسد لكسش هم رجا قيامات رب العالمين دتا فامرو بنا هربيك يا همبرس الله عليه وسلم بوتي رب العالمين بجيد اعددت لعبادي صالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رب العالمين يبتمنى حاضر كريم مخوف و فام رؤفت عبد خیل صالح که چجوا ندید نه و چجها شغال نبینه آو نعمت آو خوشی آو باشی و چجها هزار نجوا ساده لی چم رؤفاکیش هر چه چه می‌کنند واقع سنا الحاصل کنند واقع تشعب سیبین دیا فلا ما أخفيا لهم من قرة أعينين، يعني أبانا نزلاً. ربعمين شبه حاضر فيها كنعمته خوشي الناس بحشت رأي بهات يا بشر كسينا لدينا ونشك كسينا دينا رجعت مات الشابة واد جزاء بما كانوا يعملونه. شونك عمل هند جرن جناف دينه إسلام دا ربعمين بحسي شيء كديتناء بحسي عمل يكدي. وشونك عمل من عمل كرن جزء كوبات شكل إيمانه إيمان كنابد بعمل ربعمين نابد جزاء بما كانوا يؤمنونه. جزاءا بما كانوا يعملون اظن ايمان به عمل شو فايده مر بينا الا تجي ايمان ايش غير ذهب في ايمان عمل غير ذهب تجي ايمان وتطبقونيا عملي توك هيك ايمانا به عمل نا مشن ايمان ونا مشن مر بينا وقت ايمان دارا جزاءا بما كانوا يعملون عبد الله بن مسعود عاوز بناخذه لبيت هيك الاخر 2038 كياتي بجيراننا فعبد الله بن مسعودي عبد الله بن مسعود بشيد يهاض بنو يسين جهر بن نبيسين نفت تورات دا جنوبهم عن المباجعي يجوتى أبا أو كسد شفرات بن شف نفيجات كانوا وخواخوتين بع رب العالمين يجوتى أفنى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينين. یوته اول نه ربعمی بو رب العالمینی و بو عمل صالح جزاءً بیما کان و یعملونه. ﷺ علی خلق محمد و علی و صحیح اجماع. لله رب العالمین.